لَنَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء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 السموات والأرض، ولكن المُنافقين لا يفقهون. يقولون لا إِرْوَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَدَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا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 أجله قريب إلى أجله قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.